وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ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 وَأَزَلناَا إلَكَ الكِتابََ بالِالْحَّم صَدِّق لِمَا بََْ يَديهِ مِنَ الْ الكتابابِ وَمهَمِنَ عَلَيْهِ فَحكُم بَيْنَهُم فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَاأَزَل اللهَّ وَلَا تَتَّبِع أَهوَأَهُم عََّ جَ أَكَمِنَ لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إِى اللهَّهِ مَ رجعُكُم جَع فَيُنَ بِأُكُم بِمَاكُمْ تُم فِيهِ تَخْتَلِفون وَأَنُحكُم بَيْنَهُم بِمَاء زَل اللهَّهُ وَلَا تَتَّبِع أَهْوَأَهُم وَحذَرهُم